يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 لا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا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 والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة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 ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم طريا وتستخرجون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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وحمر مختلف ألوانها وغراب بصود ومن الناس والذوات والأعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذي لِيُنْذِرَ كتاب الله أُمَمٍ الصلاة وأنفقوا قَبْلِهِمْ وَيَأْتِيَكُمْ بِنَبَأٍ مُيَقِّنٍ وَلِيَكُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ آيَةً وَيَهْدِيَهُمْ إِلَى أَقْرَبِ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 ان الله بعباده لخبير بصير ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم mqttsid ومنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون يحلون فيها من أساير من ذهبوا ولؤلؤ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 وهم يصطرفون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم وجاءكم النذير فذوقوا فذوقوا فمال الظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور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 قل أرأيتم شركاكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتابا فهم على بينة من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 هو كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءهم نذير لإن جاءهم نذير لا يكون النهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا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 فإن الله كان بعباده بصيرا